يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا علم لَنَا الْعِلْمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِنَّ اللَّهَ يَعِشُبْنَا مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ متى اذ انيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهنا واذا لمستك الكتاب والحكمه والصوره والانجيل واذا خلط من الطين كهيئه الطير باذن فتنفخ فيها فتكون طيرا باذن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 وَإِذْ أَرْسَلْنَا حَارُونَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَ آمِنُوا بِهِ وَبِرَسُولِنَا قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ